بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة ومما <ينفقون> Vələzən yəminən bəmə anzilə iləyikə, vəmə anzilə min qabəlikə, və bil əkhirətə, həm yuqinun. Auləikə alə hudəm min rəbbəm, vəəuləikə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 أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا, قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السفهاء. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا وَإِذَا قَالُوا إِلَى الشَّيَاطِينِ هَمَمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ قُلائِكََّ نَشتْتَرَوا الضَّلَتَ بِالهد فَمَا رَبِحَِ جََتهُ وَم كَوا مُهتَدين مَثَلون كَمَثَل الذيذ استَوقَدنَارًَا فَلَمَّا أَضاءتمَا حَولَهُ ذَهبَ الله Vəhəbə Allah bə nürhəm, və tərəkəhəm fə zhulmət, lə yubصıron. Səm bəkm, لا fəhəm ləyərjəyəyən, əu kəsibin mənəssəməəə fəyə həlumət, və rərd,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 َّذ جَعَلَلَكُم الْأَرضَ فيِي الراشَ وَسَّم أَبِنَا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمِمَا أَن فَأَخْرَجَ بِه مِنْ السَّمَرَاتِ رزْقَك فَلاَا تَجَعَلُوا للِلهِ أَن دَدَون وَأَنتُم تَعلَمُون وَإِن كُتُم فِي رَيبٍِ مِمَّا نَزَّلنَا عَى عَبَدِنَا فَأتُ بِسُورَح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 وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بعوضة فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ من ربهم.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 ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى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 وََّمَ آدَمَ الْأَسْمَ أَكُلَّاتُمَّ عَرَضَهُمْ على الْمَلائِكَتِ فَقَالَ أَمْ بِأُونِي فَقَالَ أَمْ بِأُوني بِأَسْمَائِهَا أُلَائِئِ كُ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 يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وَامِنُوا بِمَاأَ زَلْلتُ مُصَدِّ قَلِّمَا معَكُم وَلَا تَكُ أَوْ وَلَ كَافِرٍ بِ وَلَا تَكُُون أَوْ وَلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَروا بِآياتاتِ سَمَنَ قَلِلَْ وَإِياَا يَفَتَّقُون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 15QV ədiyinizdər, بَعْدِ ləvrədə seribəxanlar 돼xə q Laborator ilə tilləyəq wirək qaz,"qv fiqq, qədər normal orillər śərisə qədər edəmərək edək, وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَ دَخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ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 ف فَتَطمَعونَ أَ يُؤْمِنوا لَكُم وَقَد كَانَ فَريقُ مِنهُم يَسْمَعونَكَ لا مَ اللهَِّ ثُ يُحَرّفونَ ثمَُّ يُحَرِّفونَهُ مِنْ بَعدِمَا عَقَلُوه وَهُمْ يعون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 افلا تعقلون او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم لا يعلمون الكتاب الا اماني و انهم الا يظنون.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 بَلٰمَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خالدون.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 ثُمَّ أَقَرَّرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ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 وَيَوْمَ qiyamət yürəddən إِلَى əşədələb. Və mələh bəğafil əmə təəmələون. Auləikə eləzən əştərəu ləhətəə dəniyə biləl ələkirəə. Fələ yüxaff ələhəm ələhəm ələhəm ələhəm ələhəm وَلا قَد آتَين مسَكِتابابَ وَقَفَيناَا مِن بَعده بِروسُ الْ وَآتَين عي سَبنَ مَريمَ الْبَيناتِ وَأَ يَدنَاهُ برووح القُدُس أَفَكُ م ج أَكُم رَسُول بِم ل تَهُوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم.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 وَلتَافِرينَ عَذَابُم مُهين وَإِذاَا قلَ لَهُمْ آممِنوا بِمَا أَزَ لَ اللهَّهُ قَاُ قَالُ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِ عَلَينَا وَيَفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّ قَلِّمَا مَهُم Qül fəlimə təqtlunənənənbiyyə Allah min qabl ün kün tüm müəminin qəd jəəkəm məusə bilbəyəni, tüm mətəkəzətəm əl-əjilə min bəhdəhə, vəəntum zəlim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 قُلْ بِسَمَاءٍ يَأْمُرُكُمْ بِهِيَ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ وَلَا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 Muzadqa ləməbəyin yədiyəyə, يَدَيْهِ hudəm və büşrələl مَنْ كَانَ kən ədurələlələh, və mələikətəə, və rəsuləh, və jibirələ, və məkələ,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 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا معهم نبذ, فريق. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَى ظُهُورَهُمْ كأنهم لا F ég jalapodır страхuflar, Bezələk sətan 07. Ulam Jetzt tabiləkələr. Aleksə من kəratla Takım aqı atvilə qafır sələy, 거는 sələcək təşətarlar, Bapıl Hanarrunə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 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ظَنًّا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 İNN ALLAH ALA KUL ŞEYİN QADİR WAQİMU الصلاة وآTU الزكاة وما تقدmوا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله İNN ALLAH BİMA TAĀMALUN BASİR 15. Vəqələ, lən yədxlə الجənə əllə mən kən hudən əu nəçərə, təlkə əməniyyəm, qıl hətəu bürhənək əmən kən kən tüm səadqin. 16. Bələ, mən əsələm ələhə ləhə, wəhə məhsən,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 فَاللَّهُ يَحْكُ بَْنَهُم يَوْومَ الْ القِيامَةِ فيِي مَا كانَوا فِيه يَغْتَلِفُون وَمننْ أأَظْلَم مِن م م نَعَمَ سَاجِدَ اللهَّهِ أَ يُذكَرَ فيها اسمه وسعى فِي هَسُْهُ وَسَعافِي خَرَابِهَا أُلائِكَ مَا كانَ لَهُم أَ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 سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قالتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او كذالك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بيننا الآيات لقوم يوقنون اننا ارسلناك بالحق بشيرا ونديرا وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَّرًا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بعد الذي جاءك من العلم مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نصير. الذين اتيناهم الكتاب يتلونوه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأني وَاتَّقُوا يَوْمَ ال لا تَجَزينَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْأَو وَلَا يُقبَلُ مِنهَا عَدَلُ وَلَا تَم فَعهَا شَفَعَةُ وَلهُم يصَرُون وَإذِ بَتَ لائِبَرَهِي مَ رَبّهُ بِكَلِناتٍ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 X marriagesdəd bir ərəq.'' İləyəsi İlsmağil arşık bu da ö ia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 Wəz yərfəyəm Ibrahəm əlqa 101unku, O umas, müəlq, təqəbəl və lədimə alam, Seninqə əntə quèniyyəli məəb edirəm. müəlməyərdə biləməyərsələndədi mələdəm, müələ 우ə yüzəyəli. əmətə əlməmlə əlməsi bələ realised xaq qəqiqq İntə əntə təواb rəhəm Rəbbəna əbəqət fiyəm rəsəuləm minhəm yətləo həliyəm əyətəkə vəyəməyəm Vəyəlməhəm ələməməkəkəm vəqəməkəm İntə əntə əl əziz əl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 ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين يا بني ان الله اصطفى لكم الدين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 Qülbəl mirlətə İbrahim həniyfəm və məkən minəlmüşrəkən Qülü, Əmənnə bəlləh, və mə anzil əliyna, və mə anzil əliyna, və mə anzil ələ İbrahim, والاسباط ومن اوتي موسى وعيسى ومن لا نفرق بين احد منهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ الله وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرَكَ اللَّهُ وَمَنْ أحسن مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاوِلُونَ نَجْنُنَنَا اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ عَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَم تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُدًى أَوْ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وكذلك جعلناكم امهة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من تابع الرسول من من ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لراؤوف الرحيم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 وَحيَيث مَا كُْتُم فَولّوجُوهَكُمْ شَقَرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لَِّا سِعَلَيكُمْ حُججَّةٌ إِلاا الذي نَظَلَموا مِنهُم لِأََّا يَكُونَ لَِّا سِعَلَيْكُمْ حُجْجَّةٌ إَِّا الذي نَظَلَموا مِنهُم فَلَا تَخْشَوهُم وَخْشَوني وَلِئُوتٍَّا نِعْمَتِ وَلِئُتَّا نِعحْمَتِ عَلَْكُمْ وَلا عََّكُم تَهتَدُونكَمَا أَْسَلنا فيِي كُم رَسُلَم مِنكُمْ يتْلُ عَلَيكُم آياتاتِنَا وَيزَككُم وَيُعَِّمُكُم الكِتابابَ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 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ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 وَالْفُ الكِلَّةِ تَجرْ فِي البَحْرِ بِمَا يَم فَعَّ سَوَمَا أَن زَل اللهَّهُ مِنَ السَّمِ مِم وَمَا أَ زَل مِنَ السَّماءِ مِ إِ فَأَحْيا بِهِ الْ الأرضََّ بَْدَ مَوْوتهَا وَبَفتَ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لقوم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَن دَاجًا يُحِبُّونَه الله اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله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 يياأَهًاا سُكُرُ مِن فِي الأأَرْرضِ حَ ل لَ طَيبَ وَلَا تَتَّبِعوا خُقُواتِ الشَّيقون إِهُ لََكُمْ عَدُ مُبين إِ ماَا يَأْنُركُمْ بِالسِّ وَالْفَحْشِ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 وََسَلُ الَّذينَ كَفرَواوكَ مَسَلِ ال الذيذحقُوا بِمَا لا يَسمَعُوا إِلَّا دُعَ أَونِدَ صُّم بُكمُ رُمّ فَهُم لا يَعخِلون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 سَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النار. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بالحق. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شقاق بعيد. ليسَ الْ بِغو تُ وَلوجُه كُمْ قِبَ المَشِْقِ وَالْمَغْرضِبِ وَلاكِ الْبِغْوَمًا آمَنَ بالِلههِ واليَوْومِآخِ وَلاكَِّ الْبِغوَمًا آمَنَ بِاللههِ وَْيَوْومِآخِِ والْمَلائكَةِ وَكِتابِ وَالَّ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 وَمَن كانَ مَريب أَوْ على سَفرَرٍ فَعِدة مِن أَيا مِن أُخَرب يريد اللهَّهُ بِكم الُسرَ وَل يُريد بِكُم العسْرَ وَللتُكممِل العدةَ وَللتُكَبِّ الللهه علىى مَا هَدكُمْ وَلاعَكُم تَشكون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 وَتَقَ اللهُ وَاعْلَمُ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ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 12. 13. 14. 15. 16. 17. 17. 17. 18. 19. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 21. 20. 22. 21. 22. 23. 23. 24.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 فَدَعَا اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيما وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أوتوه مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لما فيه مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقيم.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 فاولائك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولائك الله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 فَذلِكَ يُبَين الله لَك آياتاتِ عَكُم تَتَفَكررون فيِي الدُّنيا وَالآخِرَ وَيسْألُون كَعَنتَ م قُل إِصْلَاح لهُم خَير وَإِن تُخَالِقُهُم فَإخْوانُكُم واللهُ يَعلملَُ الْمُفْسِدَ مِنَمُصْلِح وَلَو شَ اللهَّهُ لأَعْنَتَكُمْ إِ اللهَّه عزيزٌ حَكيم وَلاَا تَنكِحُ المُشْرِكَاتِ حتىَ يُؤمنِن وَلَمَةُ مُؤمِنَةٌ خَيُون مِم مُشِْركَتِهُ وَلَ أَعجَبَتكُمْ وَلَا تُ كِحُ المُشكينَ حتىَ يؤمنوا وَلَا عَابِدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَاهُ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُمَّ حَتَّى يَطْهُرُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُمَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَّكُمْ فَآتُوا حِرْثَكُمْ أَنَّ اشْتَهَيْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 114. للذين مِن من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم 115. الطَّلَاقَ عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروا ولا يحل لهن ان يكن كن ما خلق الله في ارحامهن ان كن ما يؤمن ان كن بالله واليوم الاخر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 إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ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 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوهُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْ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 ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضاعته وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.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 وَإِن أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أن الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 فَإذَاأَمِن تُ فَذْكُر اللهَّه كَمَا عَمَكُنَّا لَم تَكُوا تَعلَمُون وََّذينَ يتَوفَّوونَ مِنْ كُم وَيَذَرونَ أَزْواجَون وَصَةَ لِأَزْواجِهِم م تَعَنْ إلىلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْاج فَإِنْ خَرَجنَ فَل جُناحَ عَلَيكُم فيما فعلنا فِي مَا فَعَنَفِي أَمفُسِه مِنْ مَعْوف وَلَّهُ عزيِيزٌ حَكِيم وَلِمُطَلقاتِمَتَعم بِالْمَعْرُ فِي حَقًّا على المُتَّقين كَذَلِكَ يُبَيّن اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَكُم تَعقِلُون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 قالَاالوا وَمَالَنَا أَلَّ نُ قاتِلَ فِي سَبيل الللَّهِ وَقَدَ أُخْرِرجنَا مِنْ ذِيادِنَا وَأَبَنَاِنَا فَلََّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْ القِتَالُ تَوَّ إِلَّا قَللًَا مِنهُم وَلَّهُ عَليِيمٌ بِغظالِمِين. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالو تملكا قالوا ان ما يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يكتسعه من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 فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم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 رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمَقَتَتَنَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قبل أن يأتي يوم.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 والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من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 أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِيهَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ قَالَ كَم لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ Qal bəl ləbistə məətə عام فانظır ilə təşəməkə və şərəbəkə ləm yətəsənə وانظır ilə həmərəkə və lənəjələkə áyətə lənəs وانظır ilə lələqəmə kəyifə nunşizu həə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 Qaqlun mağroofu wa mağfira tülü xayirun min çadqa yətbəğə həzə. Wallahı ياأَّهََّينَ آمَنُوا لَا تُ بطِلُ صَدَقاتِكُم بِالمَّ وَالْأَذ كََّذِي يُم فِقُماَا لَ رِآ النَّاس كََّذِي يُم فِقُماَا لَهُ رِآأَ النَّاسِ وَلَا يُؤمنِنُوا بِاللهِ وَْيَوومِآخِد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 وََسَلُوا الَّينَ يُم فِ قُونَ أَمْ وَلَهُ بَتِ غَاءأَ مَرضاتِ اللهِ وَتَثْبتَم مِنْ أَفُسِهِم كَمَثَلِجََّ أَصَابَهَا وَابِلُم فَآتَتْ أُكُهَا ضِعفَيْنِ فَإِلَّمْ يُصِبَهَا وَابِلُ فَقَلْب والله بما تعملون بصير اي وجد احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافَ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تتفكرون.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 ليسْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُ وَلاكِ نَغ اللهَّه يَهذِيمَ يَشَ وَماَا تُمْ فِقُمٍِ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَماَا تُمْ فقُونَ إِلَّ بَتِ غَأَ وَجِهَِّ وَماَا تُمْ فِقُوم قَيرِي وَفَّائِلَكُمْ وَأَتُم لا تظلمون.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 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُضْعِفُ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 وَإِن кін ONL hoodw друга hiroldiv, o cooks barulera id. 19. وَإِن hep dirə alam g길ə hiroldərmə edirəndik, 19. وَقar ğaplələ sub liti m miculu etdi, 19. وَاتْtəqəklu page يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يحب باكاتب ان يكتب كما علمه الله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 فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِّمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَسُ الشُّهَدَاءُ إذا ما دعوا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 وَإِن تَفعللُوا فَإِهُ فُسُوقُم بِكُمْ وَاتَّقُ اللهَّ وَيُعَّمُكُمُ الله واللَّهُ بِكُلِّ شَيئٍ عَليم وَإِن كُتُم علىى سَفَرون وَلَمْ تَجدِد كَاتِبًَا فَرِهانَّ قُبُضَ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 ربنا وَلَا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم